بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمَ مَوْعُودٌ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٌ أُتِيَ لِأَصْحَابِ الْأُفُقِ أَنَّ النَّارَ ذَاتَ الْوَقُودِ اذْهُمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ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 احتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هل أتاك حديث سجود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم مبيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ